ل أ لا لا لا لا ل لفضيله ا ل د ك محمد ل ن و َََ ل ل ِ ي ع ْ م َ الَّذِينَ ََ ف ق ُ و ا و ََ لَهُمْ َ ق ِ ي ل ت ع َ ا ل َ و ْ ا َ ا ت ِ ل ُ و فِي س َ ب ِ ي للعلوم ِ ا ل َّ ه ِ ا لَوْ َ ا َ ل ا س ل ا ت ََََّ ب ع ْ ن أ ك ُ م ْ ه ُ لِلْكُمْ م ْ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 「なぜならば」 Thank you. على م ا س م عليه حتى يميز حتى ا ل خ ب ي ث من الطيب. وما كان الله ط ي ب ا ل ي ب و ل ك ن الله ى I don't know.